قال رحمه الله قوله تعالى قال أي العالم وهو الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال قوله تعالى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا أي أذكره ذلك وذكره ما تقدم سابقا من قوله إنك لن تستطيع معي صبرا وموسى يسأل ابتداء من خلق السفينة لماذا خلقت هذه السفينة تريد تقلق, أو تريد تقلق أهلها فقال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا قد كلمتك من قبل إنك لن تستطيع معي صبرا فهذا تذكير من الخضر لموسى بما سبق من أنه لا يستطيع أن يصبر لأن هذه أمور غرائب وعجائب خلاف الظاهر الذي تعلمه خلاف من شريعتك فإفساد السفن لا يصرف ولا سيما الناس قد أحسنوا إليه فلا يصرف إفساد هذه السفينة التي ركبناها فالناس ربما يتلفون بهذا الإفساد فما استطاع موسى أن يصبر فذكره بما تقدم قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا أي بما نسيت مما تقدم وأنني أخذت على نفس العهد ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصلك أمرا نسيت ذلك أنني قد تقدم مني ما تقدم وأنني سأصبر فلا ترهقني من هذا وبسبب هذا فهو يلتبس المعدرة من شيخه أو من من يتلقى عنه العلم فلا تغشني بهذا الصبر علي وأنا ماضٍ معك إن شاء الله على الصبر قال فلا ترهقني من أمر عسرى فانطلق أي موسى والخضر حتى قال فانطلق حتى إذا لقي غلاماً فقتله قال قتلت نفساً زكية أي نفساً بريئة من الذنوب تقتلها ما ذنبه هذا حتى يقتل ولم يفعل شيئاً تقتل نفس بريئة لم تفعل شيئاً نفس صغيرة غير مكلفة على القول بأن الغلام لم يبلغ بعده خلاف بين أهل العلم هذا المشهور أن الغلام لم يبلغ بعد هناك قول على أنه قد بلق وهذا العيش كان فيه في قتله أنه كافر تعلل بما سيأتيه أنه كافر وقد كلف بالأحكام الشرعية ولم يأتي بها فقتله لكفره وأما على القول أنه صبي لم يبلغ الحند بعض أو بعد هذا المشكل الذي استشكله موسى والذي يظهر أنه هذا السياق يدل عليه أنه غلام صغير ذكي لم يرتكب الذنوب بعده فلماذا يقتل سيأتي العنى في قتله وهذا من أقوى الأدلة التي تدل على أن الخضر نبي وليس بولي لأن من ألهم بعض العلوم أو بعض الأمور فلا يجوز له أن يقدم على قتل نفس زكية بإلهام فيلهم أنه يقتل فلان ويدهم يقتله حرام هذا ما هو إليك هذا هذا من يجوز وإنما هذا يفعل عن وحي ويفعل عن إذن شرعي أما كلما ألهمت بهت فعله كما هو حال الصوفية هؤلاء الذين يفعلون الغرائب والعجائب فإذا أنكر عليهم يقولون أنتم ما تعلمون هذا العلم نحن على علم ما تعلمون أنتم تعلمون الظواهر التي عندكم الشريعة أما هذه علم باطن فلا تنكر علي كن بين يدي الشيخ أو يكون المريد بين يدي معلمه كالميت بين يدي المغسل فلا تنكر شيئا هكذا نحرك ونفعل بك لا تنكر شيء أبدا هذا علوم باطن أنتم ما تعلمونها وربما يفعل العظائم والجرائم ويحتج بعلم القفر هذا وعلم الزندغة بما يسمى بعلم الباطن ونسأل الله العائف والسلام فهذا من أقوى أدلة التي تدل على أن الخضر نبي لأن الإقدام على القتل لا يجوز أن يكون عن طريق إلهام تلهم أنك تقتل فلان مجرم اقتله وتذهب تقتله إيش هذا؟, هذا حرام ولكن الخضر فعل ذلك بإذن وما فعلته عن أمري فعله عن أمر الله وإذن الله سبحانه وتعالى له فهو وحي فهذا العلم الذي عند الخضر انسميناه لدنيا فهو وحي من الله سبحانه وتعالى وكما تقدم الخنام على العلم الذي يثبت أهل السنة هو علم لا يخرج عن الوحي وعن طريق الوحي بالنسبة لما آتاه الله أو آتى الله الخضر فهو علم وحي ولا مانع أن يلهم بعض الأمور الناس فقد ألهي ما عمر السمية بالملهم لكن ليس معنا الخروج عن كتاب الله وسنة رسول الله بالعلم هذا العلم الذي هو علم الإلهام بل يوافق كتاب السنة فما كان من علم لا يوافق كتاب السنة فهو علم زندقه علم زندقه الذي يقول انه هذا العلم الالهامي العلم الباطني إذا خرج عن الكتاب والسنه فهذا ليس بعلم هذا باطل محض وهكذا فقس على العلوم الخارج المصادمة ني كتاب الله وظاهر نصوص والنصوص القطعيه كل ما صادم النصوص القطعيه وظاهر النصوص فرمي به عرض الحائط ولا تبالي به ولو قالهم من قال هذا ما هو صحيح هذا باطل وهذا الذي عليه زنادقة هؤلاء الصوفية الذين يزعمون أن عندهم علماً باطنياً لا يعلمه أحد وبناء على ذلك فالولي أفضل من النبي وأفضل من الرسول لأن الرسول عنده علم الظاهر فقط وعلم الشريعة التي هو عليها وعوامل الناس عليها أما هؤلاء عندهم علم وهو عند هؤلاء فإذن هم أفضل والخضر ولي وليس بنبي لذلك يترى وهم يدافعون عن قضية الخضر ولي وليس بنبي حتى يصلوا مقصودهم وأن هناك علم باطن وأعظم ما يرتكزون عليه في الاستدلال قصة الخضر وقد علمت أن الخضر على الصحيح نبي ولا يمكن أن يفعل شيئا من غير أمر الله يقتل بإلهام حرام للولي أن يقتل بإلهام حرام لا يجوز وإنما يقتل الشخص بإذن شرعي ويقتل بإذن شرعي قال رحمه الله وما علمنا بهذا أبداً أن شخصاً يقتل بإلهاب الله ما علمنا بهذا حرام قال قال العالم وهو الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً قال موسى لا تؤاخذني بما نسيت قال ابن عباس إنه لم ينسى ولكنه من معاريض الكلام فكأنه نسي شيئاً وقيل معناه إنه لم ينسى ولا تآخذني بما نسيت وقيل إنه لم ينسى ومن أهل العلم قال هو نسي العهد نسي الذي قد تقدم منه ستجدني إن شاء الله صابرة نسيت هذا وقيل هنا هو من معالي ضي لم ينسى والله علم الذي يظهر أن النبي يجر عليه النسيان فإذا نسيت فذكروني ولكن في أمور الوحي فلا ينسى أمور الوحي فإنه يبلغ عن الله كل ما أراد تبليغا ولم يترك شيئا دهولا بل بلغ الكل وأما ما يعتريه من النسيان وبعض الدهول عن بعض الأمور فهذا الدبي ليس من معصوم عنها وهو وإنما هو معصوم عن التبليغ في النسيان فلا ينسى شيئا في التبليغ لا يقال أن النساء صلى الله شيئا أبدا وأما النساء الذي هو في غير ذلك فقد قال النساء الصلما إذا نسيت فذكروني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون هكذا يقول أنسى كما تنسون قال لا تؤخذني بما نسيت قال ابن عباس أنه لم ينسى ولكنه من معاليد الكلام فكأنه نسي شيء آخر يعني عرض بشيء آخر نسيه ولا ما نسيت ما تقدم من قولي ستجدني إن شاء الله صابراً ما نسيته ولكن عرض بشيء نسيه فعرض به فقال فلا تأخذني ما نسيت الله أعلم وقيل معناه بما تركت من عهدك والنسيان الترك فيكون هنا بمعنى الترك أنا تركت ما نسيت أني ذهل ذهلت عنه بل تركته لأن هذا الأمر لا يحتمل الصبر هذا الأمر الذي فعلته من قلع الأخشاب حتى تغرق, أو تغرق السفينة هذا أمر ما يصبر عليه فقال له لا تؤخذني بما تركت من عهدك لأن هذا الشيء غريب علي وهذا أغرب هذا أغرب والله أعلم في كل نسيان هنا بمعنى الترك لا تؤخذني بما تركت من ذاك الذي قد أخبرته لأنني ما استطعت أن أصبر عليه أو أن أصبر عن حادثة هذه التي رأيته بعيني وهو إفساد السفينة في الظاهر هذا جيد وقيل معناه بما ترقت من عهدك والنسيان الترق قال أبي بن كاعب عن نسياناً كانت الأولى من موسى نسياناً والنص شرطاً والثالثة عمداً على ما سيأتي في الترتيب هذه الأولى والثالثة تأتي والثالثة كذلك أيضاً وهي الجدار قوله ولا ترهقني ولا تغشني, تغشني من أمري عسره وقيل لا تكلفني مشقة يقال ارهقته عسراً أي كلفته ذلك يقال لا تضيق علي أمري وعاملني بالسر ولا تعاملني بالعسر إلهنا سبحانه الله وحمدك لا إلهنا نستطيع